واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اامنوا بالله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس سبحوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رهيبا يا أيها الذين آمن اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يضع الله ورسولهم فقد فاز بوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتابها وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشط الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم يا عباد الله إن ربكم سبحانه وتعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشير يريدون وجهه ولا تعد عينات عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تضع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمه فرطا الله أكبر يا عباد الله الخطاب في هذه الآية لمن؟ الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لخير الأخيار ورأس الأبرار وإمام المتقين وقدوة الصالحين لأن ما في هذه الآية يا عباد الله هو حال الأخيار وشأن الأبرار واصبر نفسك واحبس نفسك نعم يا عباد الله إنما في هذه الآية يحتاج صبرا ويستحق الصبر يحتاج الصبر لأن الدنيا وزخالف الدنيا وملاه الدنيا قد تصرف المؤمن عن مجالسة الصالحين ولذلك قال الله عز وجل ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولأن ولأنك يا عبد الله قد تجد من يخذلك عن مجالسة الصالحين ويأمرك بغد ذلك ولذلك الله عز وجل ولا تبع من أغفلنا قبل قلبه عن ذكرنا واتبع هواها وكان امره في طار والله لا تستحق الصبر لما فيها من المنافع الكبيره الكثيره عظيمه جدا واصغر نفسك مع من مع الذين يجرون ربهم في الغداه والعشي يريدون وجهه إنهم رباد عارفوا حق الله سبحانه وتعالى فوحّدوا الله سبحانه وتعالى وأخلصوا دينه لله عز وجل وعمدوا الله وحده وكان مقصدهم حراء ورادهم وجه الله سبحانه وتعالى وكانت همتهم متعلقة من آخرة انه الله عرفوا الله صلى الله وسلم فجعلوا له اقتباع وجعلوه الاسوه الحسنه لهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يحدثوا إنهم يا عباد الله عباد لزموا الجماعة في أمورهم ولزموا الإمام في أمورهم فهم محافظون على جماعة بلدهم ولازمون ملازمون لإمامهم لا تجد في حلامهم تحريضاً على الكربى ولا تجد في أقوالهم خروجاً ولا ما يشجع على الخروج ولا تجد في أقعالهم خروجاً على الجماعة والإمام وإنما هم ملاثمون للجماعة والإمام إنهم يا عباد الله رجالٌ عمروا بيوت الله فلا تفقدهم من بيوت الله عز وجل في بيوت أدنى الله أن ترفع ويركر بها يسبح له في هذا القدو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عندك الله وإقان الصلاة وإيتان الزكاة يخافون يوماً تتطلب فيه القلوب والأبصار إنهم عباد ري... إنهم من الرجال والنساء إذا سمعوا بعالم يوثق بعلمه في بلدهم سعوا إلى مجالسه ينهلون من علمه وإذا قدم إلى بلدهم عالم يوثق بعلمه حيثوا رجالا ونساء على أن يكونوا من طلابه وعلى أن ينهلوا بالعلمه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو علما قال له كأجل حاج تاما حجته إنهم يا عباد الله الذاكرون الله كثيرا والذاكرات والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سبق المفردون قالوا ومن المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات إن هؤلاء القوم إن هؤلاء الصالحين لا يخرج مجالسهم من مجلسهم إلا بخير عظيم فمجالسهم كمن يجالس حامل الطيب الكثير لا يخرج من مجلسه إلا بريح طيبة فإما أن يهديهم من ذلك الطير وإما أن يبدأ منهم من ذلك الطير وإما أن تنالهم طائحة طيبة من ذلك الطير إنهم يا عباد الله, إنهم يا عباد الله أقواهم من جالسهم لا يشطى أبدا وفي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة أوافر يقفون بالطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله قالوا هل أموا إلى حاجتكم وحقوهم بأجلحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ويمجدونك و حسن في الدنيا والاخره فان يقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدون كتاب الله ولا تدارسونه بينهم الا عليه عليهم السفينه واغشيتهم الرحمه والمتجالسين فيه وما ذلك يا عباد الله إلا في مجالسة الصالحين ومزاورة الصالحين فمن جالس الصالحين وأشب الله من جالسهم وصبر وصبر نفسه معهم يكون آمنا يوم القيامة لأنه أحبهم بجلال الله والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ربنا سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة أين المتحاولين Let's إما أن يراهم يعملون خيرا فيعمل مثل عملهم فيمجر على هذا العمل وإما أن يراهم يعملون خيرا ويشبهم لذلك ولكنه لا يستطيع أن يعمل مثل عملهم فينال الفضل الذي ينالون ويكون معهم جاء رجل إلى رسول الله صلى فقال يا رسول الله الرجل يحب الرجل لخير يعمله ولا يعمل مثله وفي رواية ولا يستطيع أن يعمل عمله فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب المرء مع من أحب فأنت يا عبد الله إذا جالست الصالحين وأحبتهم بصلاحهم فإنك تنال الفضل الذي يدالون إما أن تحتجز منهم علما وعملا فتعمل فتنال الظواب العظيم وإما أن تحبهم لخيرهم وأنت لا تستطيع أن تعمل مثلهم فتنال بذلك الفضل العظيم ولدعى المؤمن يا عماد الله أن يحبق حبه للصالحين وعلى رأسهم امامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ائمة الهدى عبر تاریخ المسلمين كالأئمة الاربعا وفقهاء التابعين الى يدنا هذا من علمائنا الاضرار الذين عرفوا بنصب نصرة الكتاب ولزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عباد الله عباد الله إن مجالس الصالحين رياض من رياض الجنة في الدنيا من دخلها رجي له أن يدخل جنة رب العالمين يوم القيامة ففي الحديث الذي حسنه معه أهل العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ما رضم برياض فارتعوا قالوا وما رياض الجنه يا رسول الله قال حلق الذكر فالله الله عباد الله الله الله عباد الله اجلسوا على ان تكونوا من الصالحين و اچھا والصلاه والسلام على من لا نبي بعده امنا بعد فاعبد الله انما اجل المؤمن وانما اكثر المؤمنين يطغي ان يحلص على ان يكون صالحا في بيته وعلى ان يربي اهل بيته على الصلاح فان الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا تو انفسكم واهليكم نها وقولها الناس والحجاه عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ولا يفعلون ما ينهون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحج والميت قال رسول النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> <تصفيق> ما من عبد يستغنيه الله رعيته يموت يوم يموت وهو آسن لرعيته الا حرم الله عليه الجنه وما ينسى ذلك يا عباد الله بالحرص على الصلاح في اول البناء فيحفظه على ان يتزروا بجماه الصالحة وتحرص المقه على ان تنكح رجلا صالحا ففي حق الرجل في حق الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم هاظر بدايه الدين تدب يدك وفي حق المرأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم اولياء اذا جاءكم من تظنوا انه وخلقا فذروا بشو الا تقوم فتنه في الارض وفساده عليقه ويكون كذلك يا عباد الله بالتعاون بين الزوجين على الامور الصالحه والامور الطيبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الهي ثم ايقظه راته فصلى على الصلاح رحل عنه الشقاء ودخلته استعادة وينبغي على على الأبي يا عباد الله أن يصبر نفسه مع أسخته ما أمكنهم ذلك وأن يجلس معهم ما يستطيع من المجالس فإن كان متقربا عنهم لطلب علم أو طلب رزق أو نخب ذلك فينبغي ان نتبقلهم وان نواصلهم بوسائل التواصل وان تكون لعله معهم مجالس خير وذكر لان ذلك يكون سببا في كل خير لبيته واسرته الا تتقوا الله عباد الله واعلموا ان خيركم كله في الله عد وجل فوالله ثم والله لا خير لكم في أمر حرمه الله أبدا والله ثم والله لا سعابة لكم في أمر حرمه الله أبدا وإنما خيركم في طاعة ربكم فأطيعوا ربكم لعلكم تفلحون ثم أعلموا رحمن الله وإياكم ان الله امركم بامر عظيم جليل بدا به بنفسه ثم بنا بملائكته فقال عز من قادم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه عشره اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما حطيت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم ائنه حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا واللهم عن الصحابه اجمعين والله اللهم عن الصحابه أجمعين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين واطعنا معهم بننك وكرمك يا اكرم الاكرام اللهم اجعلنا من من رضيت اقوالهم واعمالهم وقبلتها واخذتها يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها وحببتها يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها وحببتها يا العالمين اللهم إنا نستغفرك اللهم إنا نستغفرك اللهم إنا نستغفرك اللهم اننا ظلمنا انفسنا ظلما كثيرا ولا تغفر الذنوب الا انت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا انك انت الغفور الرحيم الهنا اغفر لنا وارحمنا الهنا اغفر لنا وارحمنا الهنا اغفر لنا وارحمنا إله إله الهنا انا عباد نطلب منك ان تغفر لنا بذنوبنا مقصرون معترفون بتقصيرنا لكن نغنناتك يا ربنا جبي اللهم اغفر لنا بفضلك واغفر لنا ذنوبنا اجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين اللهم اعنا واولاة أمرنا والمسلمين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم احفظ بلادنا من كل سوء وفتنه اللهم احفظ بلادنا من كل سوء وفتنه اللهم احفظ بلادنا من كل سوء وفتنه اللهم اجعل خيرنا خيرا اللهم اجعل خيرنا خيرا اللهم زد خيرنا خيرا اللهم زدنا ألفه ومحبه اللهم زدنا ألفه ومحبه اللهم زدنا ألفه ومحبه اللهم ارزقنا حب اولات امرنا ولو كرهت حاقدون اللهم يا ربنا وفق اولات امرنا لما تحب وترضى اللهم وفق ولا تاملنا لما تحب وترضى الله. اللهم وفق ولا تاملنا لما تحب وترضى اكتبهم وسددهم واعينهم واكلهم يا رب العالمين اللهم من اراد بالله اللهم من اراد بلادنا بشرب اللهم فافرغ قلوب المؤمنين باطفاء شره بما شئت يا رب العالمين اللهم اننا نعوذ بك من كل من شر كل فتنه يا رب العالمين اللهم اننا نعوذ بك من شر كل فتنه يا رب العالمين اللهم اننا نعوذ بك من شر كل فتنه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله على نبينا وسلم